جتني وقالت معجبة فيك واخواك واعشق بعد شعرك ونفضت حروفك اي والله احبك ولا يمكن انساك وزعل علشانك وقدر ظروفك يا ذا القمر في طلتك كيف محلاك تنير كل الكون يشوفك قلت ابتدينا وابتدى الحب وياك بقصدي في الحب لازم اشوفك راحت من الايام الحب الثاني احترت في وضعك كثرة وصوفك تزعل وتتغلى وتبعد وانا وترجع ترجع تكلمني بس هزاع بديري